وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَ الثَّمُودُ وَعَاذٌ بِالْقَارِعَةَ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 اعجاز نخل خاويه فهتر لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطيه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء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 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفِي منكم خَافِيَةً فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةً إِنِّي ظننت أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً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 أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما فليهلك عني سلطانيا يخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم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 قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ